والعاشر من شهر مارس لعام 2017 للميلاد نواصل دروسنا المعتاد من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسمحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة باركس لهم عنتي مع جمعة معلتي على تعسر تحدى جماد الثاني شحن 400 سلسان شموتان هجريا كموون عصرت مارس كلبته شحن عصر شوعة ميلادي التي بقد سألين وسدوزا لنا درستات مالتيو كبزا كتاب ناي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدروس المهمة لعامة الأمة أقدستي تمرتات نخلن هزبتات تبل مالتيو كن قصلا الدرس الثامن عشر مبل عسرته شو مانتا درس مالتي ونعي مدرستها مزازميت نجزا كتاب يا زاد درس الزئاء مالتي وزيد مانتا ما يزود أن توفيقنا يا رب سبحانه وتعالى الحمد لله بقصة لي خمس قرناء تعلمنا زا كتاب الزئاء رب سبحانه وتعالى أب سنعي مدرستها درسية أب سحنا وقومون دابل ناخن قد صلا زا تريفا زلا درقا سلسة أربعة قد تخوين مالاتيو كلها زيئا كنودآ بإذن الله تبارك وتعالى زا درس زيئا انتهت بالمالاتيو الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه الدون يقول لك زي مودآ تالوا حدا السبد الماني كل ده دون كله، أب كابد كله مالتي. مع زموت، تي رزقه، تي صراحة ناتو أو سعيد كابتم روح سادي و كابتم أشقيا ز ربي سعداء هنا يصبكو يبل زاره سنتات بزلاماتيو تجهيز الميت سلاذا حدث من قراشتالو موت على مالاتيو زي ربي كل زين الذكرا يقبرنه حدث كموت كغرب كله انتي نقبرلو مس موتخني كما يقرنا ندالو كمون كما يقرنا نسقدلو كمون كما يقرنا نقبره كما يقرنا نقبره نزبلار استمالتي تفصيل ذلك زيد ما نيلك بزعبه تفاصيل ويدماني زرزر غلصه مالتيو بزعبه زي ارسزي يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى اولا يشرع تلقين المحتضر لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم في صحيح والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم امارات الموت تقدمت قنبره زغباءنا مالتي يشرع تلقين المحتضر نحدا اب صعر موت زلو برتعو وحاميم تقائل ومسبهل اب صعر موت بتيحو مزبهل اذ ساعه تزي لا إله إلا الله بل كنبلو يقبأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقينوا موتاكم لا إله إلا الله وزحديث صحيح زغنى رواه مسلم في صحيحي نزوم موتاتنا سي أبموت زغربوا معلتي كما تقول لوا لا إله إلا الله لكم تلقين قبروا لهم إلى منا أبتاتقوا قل لا إله إلا الله تبلو قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله بل إلك أبتئزني قريبك لا إله إلا الله بل شملوا مالتيه رواه مسلم في صحيحين زيد ما حديث صحيح زقنت نقنو موتاكم لا إله إلا الله تبل والمراد بالموتة في هذا الحديث المحتذرون موتا خبر الكل جز موتوا مالتكونا أي محتذرون على مشارف الموت نموت زقروبو نزيم تاني نكبر مالتيه لا إله إلا الله نبل إلا نزاخره وهم من ظهرت عليهم امارات الموت ملكتنا يموت زرعنا له معناته حدثت موتون كله يخوب داي نبصون ده دخمه مت كمون نبصو عند حرينا ما لتي قول يحقلي حق حد يعني كموت دليو لنا بازي نخيد مالاتيو محير تخائل سلازلو مالاتي سلازي نزي سبزي نتاين قبر مالاتيو نزي سلامايزي كموتون كلو سوغلنا خنرية بلن بل إنما لا إله إلا الله بل لا إله إلا الله بل كنبلو يقب مالاتيو اب كتاب أحكام الجنائز ناي الشيخ الباني رحمه الله تعالى رحمة الواسعة اب قص عسرتا شعرتا تلقين المحتضر سبيل الرأسي هو فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور. انتدى موت متى على ست موت اجت يموخ موت دليو. دحر تبايله. أبز بارك الله فيكم توم متى أمز الله وسخافيل أمز الله زري وازله زكاتة الوازله سبات إذا نجر زياتا كمالة أولن كمالة أولو ألف أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وفي حديث آخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه سلزين موتاتنا تكوم لا إله إلا الله إلكوم لقنوا ما كم زبلو لا إله إلا الله بل هل كالعيك زماليسكا كستو لا إله إلا الله بل تبلو أزيكه اللو خمزلو اللو والرسول صلى الله عليه وسلم انتعيب نيروم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله بجكا حدق ويتا خالي المجزعة تزقبوا ربي حدق و... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالوا مجزأت زوج بويا بجك حادا قويته رب سبحانه وتعالى زبالة زي زيج الجنة أتويله وفي حديث آخر أب كان حديثا نتايله مالتيو من مات لا يشرك بالله شيء أندخل الجنة انتدى مويتو أبزى شرك مالتيو أبتوحيد مويتو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة مبارك الله عبد سعاتزي ناب جنائي لما الرسول صلى الله عليه وسلم أبتوحيد موت سلزل مالتي أخرجه مسلم في صاعيه وزيادة في الحديث الأول تقدمه تحديث ابن حبان أو رواه مالتي وكذلك البزار كذلك أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا دعاء عبد زحول اللوم حسن الخاتمة من انتقد قاتم ومالتيو لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون ما تقولون انتلاءنا بحدث كما اوزقار بمتيخم ابزعر موت انده حرار كيب كمولو سبوء زهر باسمعو مغنيات الملائكة آمين يبلس لزخانو إلى منامالتي سلزيك تي ودموا تنقلوا السوق اللي خنا عللي بلنا هو خنا بلنا بل إنما قل لا إله إلا الله ست سنحنا يا فلان أنت خست لا إله إلا الله بل إن كلمة لا إله إلا الله كنسمعه ألا مالتي كذلك الشيخ الباني في كتاب أحكام الجنائز انتاب الرحيمه الله تعالى جزعسرام قالت الرابع عشر وليس تلقين ذكر الشهادة بحض... بحض بحضرة الميت وتسميعها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض والدليل حديث أنس رضي الله عنه الشيخ الباني زبزوله قال يوم تعب لهم قالت يوم تأكدك أغلغات لا إله إلا الله بل تقال لا إله إلا الله بل تمايشوع مز سمعوا لا إله إلا الله قبل بعدي بلوا. خل. زقن خلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم انتدى أب محتضر أبتعرموت زلنا دحرمت يوم علتيه. قل لا إله إلا الله بلونيرا. فزيادة سنة. قل لا إله إلا الله لنا أبعدنا حج بزحم. أباخوا لخوفكم فيهم لا إله إلا الله بالحد. حد ما لا إله إلا الله. بل. زيك ونتسونا تسونا بل كتب له قل لا إله إلا الله تبوس له زلكه يا فلان القليل كان سوعه لا إله إلا الله بل كنبله قلنا زيات الرسول صلى الله عليه وسلم زقبروازنا برو كنكتلا لا يقبه دليلنا يزيله الشيخ الباني رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار كب أنصار حدوان كموت غربان يرو توي عمو من الرسول صلى الله عليه وسلم ااا حد قب أنصار عن له موت دليل يا رسول الله مسبلون فقال يا خال أنت أكوي إلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل إلهم زي آ كنت قبرات قب أناء سب موت قارب من كله متى آ تعرف موت عاد حمام برتيعه يخيد له موت له زبهل ساعتها نحربش عملت يو الطوق إن لا إله إلا الله بالكنب له يقبه فقال اخال أم عم فقال بل خال يعني أكو ويسحوبه ومسبولهم الر الرسول صلى الله عليه وسلم أكو داء إلهم فقال بل خال فقال خير لي أن أقول لا إله الا الله قل لا إله الا الله مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أخال أم عم فقال بل خال خال أكوي إلومت أو يعمون السبعيزي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا إله إلا الله خب لا خير تزبالت سنعاي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا إله إلا الله بل إلومه أخرجه الإمام أحمد وكذلك بإسناد صحيح على شرط مسلم إذا أبقى أنت ترد أن ما لتو مشارف الموت عرمت زلوا مسينا قل لا إله إلا الله كنبلوا خمزلنا مالتي وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائد في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتين رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسندين صحيح كم أقول نزي قل لا, لا إله إلا الله بل كتب له زيادة مشروع مقانة حسين الجوع في زبهل كابتوم تابعين زوريا مالتي والأعمش كابتوم كبار المحدثين انتهلوا حدقوان حدق موت مسقربة اتقزا ما شاء الله سبوت مليئهم ونيرهم فتومس بلاء قال سبحان الله تقرموا مالتي يعني زي سبع يسبلت شحوز تري يولقوا موت قريبوا نمتا يقول لا إله إلا الله زيتبلو ولا حدق أبا خدكم سي تلقين دو قبروا قل لا إله إلا الله زبلو بلو يلا إلو تقرموا مالتي فقال الأعمش هكذا رواينا إذا حديث يا الأعمش وريلنا كله فأشرب السبابتي وحرك شفتي إذا سبابا زياول نلعله زيا قرناء زات زي أبعتنا على تي تان مركت اللات أبعت زيا زياهم زيا قرناء حاف بننا قل لا إله إلا الله تميتكم وتقلون أشهد وأن لا إله إلا الله وأشهد وأن محمد رسول الله كبلون كله إذا أتبعتنا نحبر الله حف كبلة زياون تاء سنة تقون فزي زموزز كذلك زاروا يا زئى ااا انتي ترد أن ما نزز سب قل لا إله إلا الله كم زبوله وحرك الشفتين طبعا تي حسين الجعفي زلو لا إله إلا الله كذلك حرك الشفتين كم أون ب شانفتو حرقو قل لا إله إلا الله إلو تلقين قرلون زي ميت زي مالتي زياتا قدامي تخم قبراز قباء مالتي نحادق موت زدالي يسب قل لا إله إلا الله إلنا خنزها خروعي قباء مالتي زون إن شاء الله بصفعو خنوص دينا أبزمت سيزلو بإذن الله تبارك وتعالى كالأيتي إذا تيقنا موتو أغمضت عيناه لورود السنة بذلك قال أيتغن قبراز قبا أن لا إله إلا الله إلا مسموت نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتم خاتمانا ربي يتصبب أبدا سعزياء موتوا عند حر الرائع سنة مالتي أعنتغم زقرناه نشفنا لأن الروح تتبع البصر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله إذا تروح توتسون كله تعين فلازم العين قحيله ازله روح عندها اخذت كلها ترياس لازم خنزع عيننا مالتي قوموا ما يتقحبل نبلع لجسهم زيرو قحبل تروح عندها وزت كلها مالتي ስለዚህ قوموا يلو نخي كبر قحيلون كله نبلع اللي نضمت تخي صلى الله عليه وسلم كي ترف ألا إنا للموت لسكرات إلى منا زى موتزي أس سعر اللواء بأيه إلى منا سلزي سبحان الله كل قزي ربي حسن القاتبة نخهبنا دعاكنا بالزح قبا ربي نقول لها حسن القاتبة يهبنا بقى مسموت زى سعى تزي أعين تتاين قبر مالاتي نشفنا ومالاتي كمون شخ الباني رحمه الله تعالى أبزان أي أحكام الجناز تغسواز اللو ما فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء أنت داء خيدا كذا ميت ما لتيو أبزس عاتزيك نجوب روز قبلنا بزح نجاراته لة فلازي قال يوم بجهلي زتات أي جبرون إنما جزاك الله غير أي أي الكعععون عو دابلكم ببكاي زي أو ياتزون أي فكادنيو بلي إنما خمس الرسول صلى الله عليه وسلم زبالة العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عين تنبع قلب يحزن قن أتي ملحسنات راح رب زفوت وإنها نزار ربي لما الرسول صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كنبل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تفوت وسب كم هو كان كابز الدنيا في الليل كان كله قال لي لا يكون لكن استرجع نقبر إن لله وإنا إليه راجعون نبل وده حريزي مباشرة عين خمز قرنا جرنا كنشوفنا ويدمع عين تو خن مرسلا إلا نحن نشوفنا إلا نا مالتيو ويدعو له أيضا لحديث أم سلمة قالت دخل, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر كم زادني ما استقصوا مالتي الرسوس الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ذهبنا إن الروح إذا قبض روح نحر وتسئلم تبعه البصر تعينون كاتت لا قح لا تريأس لزهونتيلم فضج فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ننفسكم بخير دعاء دعاء لا له ملائكة آمين سلزبلوا قال يوم سبا زيد اللي زرباء بخاء بغي لها قدميها خيدة ربو سعد الندو كله ملائكة آمين نبليهم ابتغتتي فخير زخنا زرباء ننفسكم أسمعوا ما بخير دعاء قبروا له منامالتي ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه أخرجه مسلم وأحمد والبيهقي وغيره كم أون انتخ جبرو يقبع مالتيو أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجية ببردة حبرة أخرجوا الشيخان في صحيحهم والبيهقي وغيرهم كم أقول جرنا قرنا كنشفنو مالاتيو أعينتو مباشرة كمز قرنا نشفنن شكو أنتاينا انت نبلو عن سولاديو بعدنا عن سولاديو زلوا مالاتيو خبرتادي قرنا المهم بملو نشفنو مالاتيو إذا قن محرم دحر زي مويته أما أبي إحرام دحر ثانيه فا الشغال باني كم زاب سُنَّت يوازِلُ وهذا في غير من مات محرما وأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه محرم تغينه أبي إحرام تمويته أبي حجخن أبي عمرة أبي زيس عاتزي رؤسون قزون كنشفونا لحديث من عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبين ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث, يبعث يوم القيامة ملبية أخرجوا الشيخان في صائعهما وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي وليست الزيادة عند البخاري كمون بارك الله فيكم كمتاء الرسول صلى الله عليه وسلم زعززواء نزم معتمر مالتيو أبو عمران كله يوم أبو حج كبري يوم عرفان كله مالتيو اتاء فسغلوازنة بارت قمل يا ويفرس المهم أبزار رواية زع تتقصتن وسان تجارتهم على تيو رجساته كبع أوديقو رجساته فموتوا على فالرسول صلى الله عليه وسلم بماين بمين بجابان جاب هذه قصلي ناجبا جركوم حسب ويلهم وكفنوه في ثوبين كلت ثوب جركوم دماء كفنوه وفي رواية في ثوبين بزي عرام جروز اللو بخلت إحرام مالتي، ولا تحنط أي وفي رواة ولا تطيب طيب أي تكبره لج أنا، ولا تخمر رأسه أي بمعنى رأسون أي تشفنوه ولا وجهه رأسون أي تشفنوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قيامة مالتي لبيك نابلة إزت إلى منا فحينئن نزي أكم زم وتساب ونرجو ل هؤلاء حسن الخاتمة أب عرف وعلو شع ميتوكت من الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قد روس نعين شفونو إلو إلو الرسول صلى الله عليه وسلم كابزين تاين رداء مالتيه انتدى أب حج وعمرة زموات أب حرام زموات سب قد روس نعين شفونا طبعاً أحكام الجنائز كنت أصدقناها مالتيو بزوح أحكام قال والشيخ الباني يصفحوا أحكام زي بكتاب أحكام الجنائز يتقصوا مالتيو لما عندها ساعتها خلاصة لازالة لا أبزئها تتوكمل بارك الله فيكم السيد الماني إذا قلوا تعلمناك نطبقوا مالتيه أول مقدم كله كذيه موت كنذكر ناب آخرة تملست مخنا منتي من أنت راح كنت دافافة أبرز يوم حد سبق موت كله انتاي نقبر نزبل مالتيو لاتيو سلزي قل لا إله إلا الله كنبلو زيعة سنة كالقيت دماني إتناعين <تصفيق> تغمزي أقرناك نشفنا و حد كافر انتدأ كموت رئينا الشيخ الباني تغيصواز ولمالاتيو لا باعث ناسلمنا دعوهن قبر اللي لنا خن قادتو مالاتيو ومخانيزي أبغرغرا زي, أبغرغر زي بتحامالاتيو منات الرسول صلى الله عليه وسلم نحد يهودي بتحامو ري أمو ففي النهاية زي يهودي زي ناب رسول صلى الله عليه وسلم كيمو تقولو نشتاقو العايو أميتوهم قحدوة أميتوهم من الرسول صلى الله عليه وسلم فأبوه انتايله ما مالتيه أبوه انتايله أطع عبد القاسم, أطعب القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم تمازز زم مسبله فالرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله مسبله أسلم ما لتيه فأسلم كيم وتخلوه زيهودي زين إيش كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمون نرو زي يهود زي لكن أبديان أنا يهودي نرو فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده غبصحوم يوم الرسول صلى الله عليه وسلم فقعد عند رأسه أبتا روسوم على تبتا في يوم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أسلم أسلم إلهم فنظر إلى أبيه وهو عنده نوابه قال فقال له أطيع عبد القاسم قل عسل زنبرة أبوك أنتاي بلود ما تؤمنون فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أبوه انتاي لود زاز يومأتيه صلى الله عليه وسلم مسبوله مباشرة أسلموا فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الحمد لله الذي أنقذه من النار رب سبحانه وتعالى مقع نار أدهنوا دبل وسوم تحبسو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما مات قال صلوا على صاحبكم مسموته سجودوا نزب سئكم نزحواكم إلى مسأبسلم الناس اللي زأته زحديث زأ أخرجوا البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد والزيادة له في رواية ف ازيتا كل خنمالو قالو خمزلنا نحد موذ لليس مالتي رب خاتمانا يصبقه كل غيزه عمل الصالح ربي وفقنا التوحيد ابسنا ربي ثباتها بنا الموت مع التماح عشان الخاتمه يهبنا نابلكو ابزيا زرب يعسو أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته